صل الله عليه وسلم خاطر الله سيد وعلى ألمه وصحبه والتالي يترمى يجب أن يعني شخص نعم نعم أنه النبي الله عليه وسلم الله خير الذي آدم محمد صل الله عليه وسلم خير الذي آدم في حياتنا وخير رسول الذي صلى الله عليه وسلم وخير سيدنا الله الحوار والجراح والثني الثالث يعني لا صهوة ولا ولا ولا شمال ولا هذه لا يسقط فيها من كلام نفس الشكل تعالى شوف بقى ذلك الهدف الجبهور وليش يمكن ولا اي واحد في الجنة منه هذا الهدف ايه, لأ إيه لأ اذا كان تعلم هذا الهدف من رسول الله تقول رسول الله هو الناس و في صوت ولكن لي ان يؤكد هذا الامر الذي يقول فوليكي نفسي يا ما قريبه قبله. ولا عددك? احشنت عدد منه. فوليكي الله. ما ما قرره? القرر اللي هو قطبه. هل يبقى يعدده. ويقوله كده ليه. وانت عدده. وانت وانت. فما صهر ولا تبتدئ ولا تتملك وهذا كان تقول برسول الله ان لم يكن ولا متفحشا صلى الله عليه الله عليه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه فيها طيب طيب في الكلام على قول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغير ما ورد عنه في الاذكار فهذا المعتقد بالفرائض خارج عن الصواب زائد يعني ايه مثلا يصلي امامه الستعه عمره الحج تلاقي واحد بيقول ايه وقعدها ما دخلتش الشوكه الشوكه في ذلك لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حديث عن الذكر وما فتركه الفرع تمام فتكبر واذا اتم الاتمام فايمن واذا ركع او واذا نهش يسجد واذا قال هل الله فقولوا ربنا ولا الحمد اللي في الرواية Jenny, yeah. خلق عبق تبينه ولا لذلك الله وقبلة كمان رقيق عبيد مش كمان هو هو ولكن والصحابة كما كانوا يطيقون ان يرى بقشور الله بقشور الله فالذي كنه يقولين من هذا أو قال يا رسول الله أعوذي صبينا قال يا الله أعوذي بقشور let's stop. I w bóstwie وقت انت دلوقتي دلوقتي فيه في وقت يبدأ مش هنشك في هذه هذا شيء من أنواع اللي يحصل الله واطالة الإزراء هذا هذا من هي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزراء المبين لمسك سائره فما ذلك ولا حاجة بينه وبين أحد ولا تحب الناس وعارف احنا لا ان الذي لا يفعل يقول ان الامر مستحب ان الذي لا يفعل المستحب لا يحب ما لا ولكن انا بقولك انا عاوز اشد البيت لا لو ربنا خلاص بيتك ده الله فالده عشان هي في الناس في القرى الشعبيه ام قاوله بيانات يبقى انا كده حطيت كله يبقى كده عشان كلام الناس ام الخال او ام حته عامل الفعل الذي انت انت تعرضه والد خليل الفعل الذي هو مستحب كان وصوله معروف وتقديمه وذلك وذلك وذلك وذلك عن عني الله تعالى اعطى الرسول صحيح من الله ثم احبت الرسول ثم احبت أحب أحب <تصفيق> المؤمنين اي واحد مؤمن ونستده امر Ik heb er ook een مع ان احنا مدح واتزوج مدح واتشتم الشيشيمه ده بوف من عدم لما واحد قلت كده على الناس وهو بستان في جامعه في كليه في جامعه دراستر ويصدر على ما يستخدم معاني اجراء يصدر في اليوم وللا الواحد يخدمهم على للشغل هو ده اقصى حاجه تقدر تعمله ده اقل حاجه تتعمل قال حاله او ليرفع راسان الشريف صلى الله عليه إذا كنت صغيرا على حبيل الله Tak, to prawda. تصنع لك في انطابة علم الدني لصحش ولا فعلها بذلك انت الوقت تقسم ليه؟ لان ايه لنا بتاعيش تتعلم بالكلام ده الجسر على التعلم هذا الشيء تتعلم في مكانها والدروس موجوده والكتب موجوده والفضائيات الوقت موجوده والأسرق والاستوانات والمتعارك ما حدث سيره تتعلم كل حاجه حاجة انتين تلاقي واحد جابها حاجة الضغرة ولكن ممشي تتعلم على ممشي لا نبنيه من رأس لواحدين، لواحد، في مشي عندي، اخر حاجة يغضب او اخر حاجة منها هو بس هو أو اللي هو صلحت. طيب ماذا يغني عنه هذا العلم هل هذا هو العلم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راي انت فرض على كل مسلم هيعلم ان ذات تصح صحه عظيمه صوم فلازم تتعلم الصيام مش شكل الصوم وما تعرفش وضوء الصلاه تعلم ليه, ليه تتعلم في من في اليوم تتعلم ازاي كما لو قد صنعه كما عن أموم الوساطين لن أعرف إذن الله الا أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه بشكل طيب جاي وقت انت الأموال وفي الأوسط ووسط المدى المدلع للوساط المدفور فيه الثالث وحال عليك يعني ما رأي سنة ثانية تتعلم فقر الثالث لأن سنجال وجب العريق إلا إيه تتجوز ده قلت عليه عليك فاوقه هنا قال عنه اهو وصول ورق من عند صديقه هي متعارفش في النباح احسن النباح اللي بيشتغل في فروع الجابو بتاع مش عارف لو ربنا كل مساله ودخل على على جهد. مش عارف ازاي عند الدكتور هي مش عارفه ايه عمه مش عارف الامر ايه يحصل مشكله يردو له الله مش عارف كان كام خلينا نكسر المشاكل ونحصل ايه لو على اصله ويقول الله تعالى في القرآن المسلم مسلم هيالعلم الذي لا تصدق العقيمه الى بيت فاعطيتوا حبره يقول سبحانه وتعالى يعني لو كده قلنا ما عشان في الولد ما الكلام قال رسوله صلى الله عليه وسلم والمارد ما يكون لنا لنكون ها هذا فكل هذا لان الله سبحانه وتعالى يقول كلنا صلاه ونسخ وبحيات ورمات لذلك في كلام وردني او قلت وانا فذلك التوشيد فان ثلاثة ساعة يعني كيف توشي الله تعالى؟ يعني توشينا خالص مش الوثة تقول الوثة المدد سيد المدد سيد المدد لا يفضل إلا لأن الذي يجيب الناس لا يجبكوا عن واحد مربوط لا يستشعر عشان يفكروا اللي ممكن يكون هو اللي ربط عشان يوصلوا فيه في يوم ما الذي يعلم الغرض هو هو بتاعنا كل ما يعلم وجه السنوات واحد مش عارفه ازاي والكلام ده لك كل ما تبص في البتاع تلاقي واحد مبسوط بقول لك ايه لو انت عاوزين بقى اظبط يعني السحب ده ولا كويس حاجه يوم يروح البيت التسجيل والساحب عشان يعرف الكلام الله فاذا انا اعرف التوحيد. اتعلم التخريج اتعلم اشخاص شرك الصالات والار فقط لك لو انا بكره حياة الطيران ايه وحياة الساعة كه وصل الساعه كه وين تكون فيه وحياة ايه واشرب ايه ويجي امتى لكن ما حاجه حنا الناس كيف عند كبير في الخشب غير في مش عارف ايه. ما يعرفش جادل ليه نعم شيء إلا مسح هل هل هذا من لان واحد بريء حيؤمن انه حج اعصابه لا بد ان يكون على علم قال الله جميل فاعلم انه لا اله الا فقبل التوحيد الذي يراه ربي يتعلم حتى يوحد الله توحيدا صحيحا ثم قصه للمؤمنين ذلك العمل يكون العمل صحيح ياتي على ذلك ولم يامر الله نبياه ان يستفيد من شكله الا النبي فأنا لو أقول ربني زفني علم ليه زفني مادة و زفني وجاهة و زفني ولا بصنة الجسم لا زفني علم الموضوع طويل وانا انا عليكم بطريقهم و ولكن الموضوع مهم و تتعلم دلوقتي. حتى الله على المسلمة و على حتى حصلة واحد جالد. مبنون. مبنون. مبنون. لكن واحد جامد اه ممكن هنا لكن هيعقد على تصرفه هو قراراته العلم موجود واهل العلم موجودين الكتب موجوده الشروط موجوده القرارات موجوده لكن هو ما تفضش في بيته ممكن خمس دقايق في اليوم ال ولا ساعه اخر حاجه يفكر فيها دي واقسم بهذا الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه على سيدنا تعيس عبد البنات تايت جدول عندي على كده كدا تعب يومه ثالث عبد الخطيخه ثالث عبد, عبد الخميس خمسه ده من اختيار تايت وتتئ واذا شيكه فلتقش ماقول يا رب لو دخل في الشوكه ما تخرج منه واذا شيكه فلتقش فوق بشوف ان انا قطه بس ولكن ايه ذات الرساله قال طوبى لعبد ابي اخيه بعمام فرس في سبيل الله واكل العبيده بتاع الفارس وصار الله من الجنه بخير وراقبه في كلها 100 سنه لا يقطعها ان شاء الله وحده الجنه فيها الظل تقدر راكب الجواب تمشي لا تضع في الشراب قال صوبا لعتم اخيه باعناه في سبيل الله الكانت الكانت كان كان كان كان مين يمش. مين كانت المقدمه كده كانت الساقه كده والظروف كان ماشي بره وبص حلول كان هو بيعمل الايش موص او ادليكيشن يموش يقول انا يسويه وما مش ليه ليه الناس ليه ليه ليه ليه ليه لكن هو يعتقد ان الانتية تفرره من رباص حين وتعالى وبيعملها وتدقينها ملوكش تعمل للازم بالإمام في المسجد ولا للازماء مش عشان اوزع ولا أهل ولا ثاني تظهر على الصايت وده كان عاد ادى الحد اللي قال في وقت طويل هذه يوم واحد يقرا اللي فيها ويستلمها منها ان هي في لان على تقول روحي تعال صوت معانا صوت معانا نفس زوجه نفسه هو جميله من امر مشعبي نفسي كل ما يشتكي ويصدقك رغم ذلك يا اهل الاهل الذي عاوزين يعني ايه نستيقظ من غفلتنا ولا الدنيا وتجرنا خلفها كل الدنيا حافظ من الدنيا المقال مقاله نفسه من بلدت امنا في معافاً في بلده عنده أموت نومه فكأننا حيجت له الدنيا بحسب جديد تتحدث عن إذن إلا إذا كنت في جوار راضي ومن نجأ ومن نجأ إلى الله ومن نسيه أبداً ومن نجأ إلى الله وستوفى بحسب جديد ومن نستاشى في الحديد المثيل لم نسيه أبداً وليس الله بكافة عادة ويصورتونها في ذلك كل مدن الله ده خطير اذا كنت مع الله فليحظوك أن تكون عرقيا اذا كنت مع الله فليم أن تخاف وإذا كنت مع الله فإعني خلص أنت مع رقم المثير الذي قال يوم النبيل صلى الله عليه وسلم طالع عنه طالع من النبيل نبيل ذا للوق نواحد يوم عبدالله ورقم المثير المثير اللهم ارزقه المسلمين من دون احد الاقارب وارفع اكثر ركابنا من دون اهل الاربعه اللهم ارزقه المبالغ من صافحات اهلها من صفحات الاعدامات وصنع الفوضى والتكفير اللهم ارزقه الاسلام واهل في the whole